بسم الله الرحمن الرحيم قراء بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قراء كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْوَى أَرْوَآهُ شْتَوْنَا إِنَّ أرأيت إن كان عمله ذا أمر بالتقوى كلا لئن لم ينته نا فبعثنا نصيحتنا نصيحه كذيف بل سَنذُلُّ الزَّانِيَةَ كَلَّا مَا تُطِيعُ وَالْجُدْرُ وَقُتِرَ بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا مَنِ